صلِّ وسلم على خاتم النبيين نبينا محمد عليه وعلى آله واصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين قال المصنف رحمه الله تعالى صفة القبر وصيانة القبور وثن رشف القبر بالماء لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم ماءً ووضع عليه حسب رواه الشافعي ورفعه قدر شبر لحديث جابر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع قبره عن الأرض قدر شبر رواه الشافعي ويكره تزويقه وتجسيصه وتبخيره لقول جابر رضي الله تعالى عنهما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجسس القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه رواه الإمام مسلم وزاد الإمام الترمذي وأن يكتب عليها وتقديله والطواف به والصحيح تحريمه لأنه من البدع وقد روي أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات والاتكاء والاتكاء إليه لما روى أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا قد اتكأ على قبر فقال لا تؤذي والنبيت والضحك عنده والحديث في أمر الدنيا لأنه غير لائق بالحال والكتابة عليه والجلوس والبناء لما تقدم فإذا كان فإن كان البناء مشرفا وجب هدمه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي رضي الله تعالى لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته طواه الإمام مسلم والمشعب النعلي إلا لخوف شوك ونحوه لحديث بشير بن الخصاصية رضي الله تعالى عنه قال بينما أنا أمشي بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان فقال يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتيك فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلعهما فرمى بهما رواه أبو داود وقال أحمد رحمه الله إسناده جيد ويحرم إسراج المقابر والدفن بالمساجد وكذا بناء المساجد على القبور لقول ابن عبات رضي الله تعالى عنهما لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه أبو داود والنسائي وفي ملك الغير وينبش ما لم يأذن مالكه والدفن بالصحراء أفضل لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يدفن أصحابه بالبقيع ولم تزل الصحابة والتابعون رضي الله تعالى عنهم ورحمهم أما بعدهم يقبرون, أو يقبرون في الصحارى وإن ماتت الحامل حرم شق بطنها لأنه هتك حرمة متيقنة لإبقاء حياة متوهمة واحتج أحمد رحمه الله بحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها مرفوعا كسر عظم الميت ككسر عظم الحي رواه أبو داود ورواه ابن ماجة عن أم سلامة رضي الله تعالى عنها وزاد في الإثم وأخرج النساء من ترجى حياته بأن كان يتحرك حركة قوية وانفتحت المخارج وله ستة أشهر وله ستة أشهر فأكثر ولا يشق بطنها لما تقدم فإن تعذر لم تدفن حتى يموت أي حتى يموت الحمل لحرمته وإن خرج بعضه حيا شق الباقي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 قبل المقابر وقبل القبور وفي اخر الى قبل ما يتالق قبل المراه الحامل اخ يقولوا يسن قبر رش القبر قبل ما لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورش على قبل ابنه إبراهيم ماء ووضع عليه حصباء الحصباء الحجارة الصغيرة التي يحصل بها يعني يرمى بها ليست صغيرة جدا كحصى الجمار wera kebira emel em mo te weta na molon em bi bir hebe e an e erelnaqaber ebel de e ma devna wara من الطين فإذا رش بالماء التبت وتماست والتصقت به أيضا هذه الحجارة التي هي الحصبة وأمن أن تدروه الرياح إذا ترك وهو تراب فقد تدروه الرياح قد تنسفه اذا ان اذهب على قبر هو الاتيماس انه قبر هذا هو الفتنه في اول وفي الجارثه الرائعه ايذا ان يرفع القبر قادر شبر وإن خيف عنه أهبط رفع أكثر من ذلك ولو قد رأى شبر منصر نحو ذلك قدر مثلاً زراع أو قريباً منه يقول جابر رضي الله عنه إن كبر النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن الأرض قدر رأى شبر يعني عن مستوى الأرض لأجل أن يتميز يعرف الناس أنه قبر فلا يمتحنونه ولا يستهنونه بحرمة الميت القبور محترمة بعد الدفن ما دام يعرف أنه قبر فإنه يحترم وعلامته أن يرفع حتى يتميز وإذا أخيف أنه يهدط زئد شرفه أقد تنزل عليه الأمطار فيهدط أم أبي أن تتشرب تلك الأرض وتهدط حتى اناء القبر مرتفع عن الاقدار افتر القبر 10 سم فاذا رفع فاعنه فاذا هبط لم يهبط صباطا كليه الماء اذا كان غزيرا اتشرب القبر اتشرب اعلاه وتشرب عظام شطر القبر وائتت خبرا يعلم ان هو التراب ا ا هزيانه هو ارقياء القاء اعلام يكون يدخنوا الى ان يثبت اذا نزل فلجل ذلك يرفع يوجد كبورا رفعت ان الارض قد راجرا ولما جاءت الأمطار أمطار غزيرة فهبطت حتى لم يركع إلا أنه عشر سنتين أو للحصبة ما مجزت هذا هو السبب في رفعه يقول ويكره تزويقه وتجصيصه وتبخيره لقول جابل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه هكذا رواه مسلم ورواه التلمني وزاده أن يكتب عليه التزويق هو صبع. ابل اصباغ الملونه اذ يكون ذلك سببا للغلو فيه او لاعتقاد ان له مكانة او انه ولي او نحو ذلك اذا راه العامة على هذه الاصباغ احمره وصفرة واخضرة en wa em min en wa asba ma eecbehaha e se bi يتميز بها yo je e iya se ye zo biha انرا اموريا او, أو ناخذ ذلك لا باس بالبوله البوله الحمراء او السوداء على النصيبه في تتميز ولا باس ايضا ان نميز مثلا بحجر ينصب عليه او يجعل يشاوله في سنن أبي داود لما دفن عثمان بن مضعون رضي الله عنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم بحجر كبير وجاء له على طرف الكبر وقال أعرف به كبر أخي وادهنوا الى ايمنه من اهلي اجل ذلك علامه وميزه له الناس الان يميزون القبر اما باودن اجل الى جانب الناصبه او اما عند الصمغن ابي, أبي ذلك واما بحجار اذا ادى لاباسه به ويتجنب التزوير الذي هو تصين والاصنام وكذلك الصيص الذي هو اضلل اضاهرها بالجس ارك الصاحب ما المعروف هو مثله اما اشواهها ال امثو اذا رأوا هذا كما خاصا انا خصوصا انه ابيض من هذا الجص اي تكدحي له مكانه اما اشواه ذلك فان هي ايضا التيسير وخذ ذلك الذي هو البخور أي الطيب الطيب العود نحوه أو كذلك بما يبهن صب بعض الأطياب التي لها رائحة عبقة لا شك أن هذا مما يسبب شيئا من الاتقاد فيه قد تقدم أنه يطيب قبل أن يكفن يسمى ذلك الطيب حنوطا أي يحنط بأنواع من الأطيار ويحنط أيضا الكفن الذي يلي جسد الميت وأما الكبره لا يبخر وانا اصيب اخذت ارك اناء ابن عليه اي ان ارفع بناء ظاهر اخذت ايبا لا يقعد عليه كذلك لا يكتب عليه كل هذه ما أخذته من هذا الحديث وسوف ينص عليها يقول وتقبيله يعني يعني أن ينحني القبر الذي يقبل أنه يقبل ترابة الميت بينه وبينه مسافة الدونه اللبن الذي على اللحظ الدونه التراب وأيضا أقد مات أفهمها عدة تقبيله كذلك الطواف به يوجد في الأول السثير من البلاد أكبر يطاف بها وهذا الطواف يعتبر عبادة الليس انا وني الارضي ابوقعه الاطاف بها الى الكعبه البيت الحرام اعبق يس بقاء الى جزء اطاف بها ولكن الغلاة الذين بالغوا في ابداع قبوريه طف نبت شكل القبور اي الذين شاهدوا اثر الذي يدعون أنه قبر الفسير أن الذين يطوفون به قد يكسرون على الطائفين في البيت الحرام يزدحمون عليه ويطوفون به ولا شك أن هذا عبادة وأنه غلوبا في ذلك المكبور وكذلك في كذلك من البلاد التي فيها الجهل فيها كم ورن غلا فيها وصاروا يتصوفون بها والعياذ بالله اذن ويحكيون باسماء المدعوين يدعونها من دون الا يا حسين ارحمنا يا علي انصرنا اغثنا هو كذلك الذين يدعونها يا اي دولس ام مثلا يا بدوي يا ابن عدوان يطوفون بقبورهم ويدعون فوق اذكر ان بعض الاخوان ان في اند ميلاد الهندية اكثر من اكثرهم من 300 نزاع ثلاثمائة ألف ليس مائة ولا مائتين ثلاثمائة ألف مزار الكبور التي يزورونها ويغلون فيها والسبب هذا الجهل هو الغلو والاعتقاد السيء يقول الصحيح أن الطواف أليس مكره نقط بل حرام ألي أنه من البداع ابتداء عبادة الأثنان بتعظيم الأموات كما حصل لقوم نوح ألما غلوا في الصالحين وجعلهم آلهة وقال لهم نور لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعة ولا يغوث ويعوك ونسر فكان ذلك مبدأ عبادة رصنام لما أنهم غالوا في أولئك الصالحين وعظموهم كذلك لا يجزل الاتكاء عليه الاتكاء يعني ان يجعلوا وكاءه سان بان يجعلهم اتكاء ان يتكئ عليه يتمد الى اعلى ظهره على اهل جانبه وبطريق الاولى الجلوس عليه ان يجلس عليه في هذا الحجبر ان يقعد عليه يكون رائع ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا أقد اتكى على قبر فقال لا تؤذي أقد يقول إنه ميت وكيف يتعذى أولا أنك تؤذي لحيا إذا رأىك تستهين بهذا القبر الذي هو قبر أحدهم ثانيا أن ذلك احتكار على هذا الميت والمسلم يحترم هينا وميثا اتت ذلك ايضا ان ترك الصحابه انا عدم اذا اي ذلك واتقدم عند هؤلاء جوز استكبارهم اهل المسلم ارى ان ابي رضي الله عنه رجلا يصلي وقدامه قبر فنهىه وقال القبر القبر أي ابتعدات التقبل الخبور أكذا لك عظا أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أن يقضى حذكم على جمرة فتأخرق ثيابا وتأخلص إلى جلده خير من أن يقعد على قبر ما أن القبر أكد لا يحس بذلك والميت لا يحس به لأنه قد خرجت روفه في ذلك شيء من الافتهانة به هذا هو السبب أكد ذلك أيضا ان اني اس ان ما بي عند القبور انه عندها الا اذا كان في ضيعه اثر في الراس ان انهرصن المقابر للحمايتها انا وذلك ان كان هناك النباشون يأتون إلى الكبر بعد ما يدفن ويحفرونه لأجل الكفن لأجل أن ينبشوا ويأخذ الكفن فكان هناك من يحرس عن النباشين حتى قال بعض العلماء إن النباش يقفع تقطع يده الذي انا على مسلم ان قد كفنه الذي استعب به ان انا بسعيد انا انا وكذلك ايضا قد يخرسونه عن السباء الى الكناب ارى ان تشم رائهة هذا الميت تشم رائهة الميت ثم تحفر إلى أن تصل إليه لتأكل جسده كما تأكل الميت فيجعل نحو الرأسا يهرسون الأموات يهرسون الكبور هذه الكلاب ونحوها وانا الا النا باشين اكاد على شيئا يتجنب الحديث في امر الدنيا ويتجنب الوقوع عند الاموات وعند التشيع اليس وعند دفنه اعلن المكان لا يناسبني اشنو كتابك وأنت تشاهد هذا يدفن أن قد خرج من الدنيا وأكبر على الآخرة أن أولا يظهر عليك الحزن وأن يظهر عليك المكاء والأسف وأن تكون خاشعا ومتواضعا فإذا رؤيا أن الإنسان يضحك في ذلك المكان فإنه يعاب عليه اتى في هد حق انما هذا اولى ايه الكبار وهؤلاء الاموات اكثري اكثر ايها اتجهذه الدنيا في امور الشهوات والمطاعم والمشارب والملاهي وامور الدنيا والتجارات والارباح وما أشبه ذلك لا يناسب ذلك هذا المكان الأولى يكونوا يتحدثون بأمر الموت وبأمر عذاب القبر وكذلك أيضا بالبعث بعد الموت وما أشبه ذلك كما في هديث البراء بن عازم الهديث الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم أصابه جاء مرة لدفن ميت هو جاد الكابر الأمير الحاد أما خفر له الأحد فجلس صلى الله عليه وسلم جلسوا بعدا ثم حدثهم حديثا طويلة فيه موعظة موعظة أبيها للأموات الحديث الذي يقول في أوله إن المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وأنقطاع من الدنيا نزلت عليه ملائكة من السماء بيض الوجوه معهم أكفأن من الجنة وحنوط من يا سمين من الجنة فيجلسون من الجنة أدى البصر ويأتي ملك الموت يأتي ملك الموت ويجلس عند رأسه فيقل اخرجي أيها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضان فيسلها من جسده كما تسل الشعرة من العجين فإذا أخذها ألم يدعوها في يده طرفة عين حتى يضعها تلك الأكفان وذلك الحنطي وذلك الياسمين ثم يصعدون بها إلى السنة الحديث الطولي المشهور فهذا دليل على أنهم عند الكبور يتحدثون بأمر الآخرة المواعظ وإرشادات وتذكير ونحو ذلك فلا ينكر على الذين يعظون عند القبر الدليل هم هذا الحديث حديث البرى إذا سمعنا أحدا من علو عظ يرشد الناس ويعظهم يذكرهم بالدنيا ومن قضائها وبحال الناس بأفيها يذكرهم الموت وبنهاية الحياة ويذكرهم الكبر وبعذاب القبيل أو نعيم القبر وما أشبه ذلك فإننا نشجعه على ذلك وننصي إلى ذلك الوعظ هكذا نأمنا أن يتحدث الناس في أمر الشهوات والملاحي ويضحكون ويتمعيلنا ضحكا ويتهدثون في الأرباح وفي التجارات وما عشبه ذلك فإن هذا لا يليق في ذلك المكان كذلك أيضا تمنع الكتابة على القبر وأنها انتشره كثيرا في كثيرا من البلاد الذين يأخذون بلاطة وينهتون بها اسمه وأمله و أعبلده وأعماله هذا كبر خلان أبن خلان الذي كان في بلد كذا والذي حصل له كذا وكذا هذه لا تجوز الكتابة عليه وكذا أيضا لو ألفق الكتابة في بلاطة أو ان هذه يعني بهذا اكمر اذا الذي يجلس عليه ان كان الحديث الذي هي وان يقعد عليه ان جابر والوعيد هل ذلك انه لو جلس على جمرتين فاصلت الى جلده خير من اجل اجلس على قبر كذلك البناء عليه يعني أن يرفع رفعاً باخرة يعني يجعل عليه مثلاً يعني ذاراني محيطاني بحي يتميز بهما بقية الكبور فإن هذا أيضا سبب للغلو فيه أو ما أشبه ذلك إذا كان البناء رفعاً. واجب هدمه يقول علي رضي الله عنه أبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا تدأ تمثالا إلا, إلا طمسته ولا قابرا مشرفا إلا سويته هذا الحديث القابر المشرف يعني المرتفع عن غيره من الكبور ان انصبع عمق يد انا شبران عاوز انا اثثرن اني ساده اذا ان دارك لا يجوز اذا شروا انه الى يجوز المشي بين النعال بين القبور الا يمشي الا يمشي بين كان هناك شوك أو هناك هجارة وكان لا يتهمل أن يصبر على الحجارة أن يمشي عليها إما رمضان وإما هجارة محددة وإما شوك فلعل ذلك جائز وقد يفتدل على ذلك بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عذاب القبر انه ياسى اذا صرف اذا صرف المشيعون وهو اسمع قرع ان اهلهم ياتئن لك ان يوجل قرع ان اهلهم على انه يذهب لهم اهل سنى عند القبور الكرهه الماشي بين الكبور إلا عند الحاجة فإذا خشئ من سوك أو رمضى وذلك جاز دليل المعنى هذا الحديث عن بشير بن فلساطية قال بيننا وماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجل يمشئ في الكبور يعني بين عليهن أعلان سمتئتان فقال صلى الله عليه وسلم يا صاحب السمتيتين ألقي سمتيتك فنظر الرجل فألم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخلعه ما بهما رأىه داود قال أحمد اسم أبو جيد السمتية نعلم آل مخرزة انجيله ديال بكاري انا هو وسميت سمته ان انه ان سميته الشعر اساس الحلق وانزال الشغب هذا دليل لمن من المشي بين القبور بنيال اذا كان هناك عذر اذا انه مرخص به يهروم اسراج القبر واداه نويل مساءت فرق بين انه احرام وما هو نشرو اذا اسراج حرام. وذلك أهل اللعن اللعن لا يكون إلا ألا محرم إذا لعن على شيء يدل ألا أنه حراما أنه من الكبائر يقول الدهن بالمساجد وبناء المساجد على الكبور هناك أحاديث كثيرة أبي لعن الذين يتخذون الكبور مساجد سواء يبنون عليها صورة مساجد مصليات أو يتخذونها مصلة يتحرن الصلاة عندها ويفضلنا الصلاة عندها على الصلاة في المساجد اقرأتم في كتاب التوحيد الهاديث الكثيرة تتعلق بذلك منها هديث عائشة لما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم أطفق يطره خميصة لهم على وجهه فإذا اغتم بيأتشفها فقال وهو كذلك لأن الله اليهود والنصار اتخذوا يكبر أنبيائهم مساجد يحجر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجده كذلك حديث أنه صلى الله عليه وسلم أقال قبل أن يموت بخامس إن من كان قبلكم كانوا يتخذون الكبور مساجد وإني أنهاكم عن ذلك إذا لا تتخذوا الكبور مساجد كذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن من شر الناس الذين تدركهم الساعة وهم أحيا والذين يتأخذون الكبور مساجد يقول الشيخ محمد بن أبدالأخاب أنهى عنه في آخر حياته قبل أن يموت بخمس ثم لعن وهو في السياق, في السياق الموت من فعل ذلك ثم قال الثلاث عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد أي الذين يقصدونها ليصلوا عندها يدخلون في النع اللعن يدخلون في الشر أنهم من شر الناس ولو لم يبنوا مسجداً حوطاً وفيه مثلاً محراب ونفوه كثير من البلاد يدفنون الكبور في المساجد الذي يعمرها يقول يدفنوا كبري في مسجدي فعند ذلك يصير الكبر إما في قبل في المسجد وإما في جانب من جوانبه يدخلون في الذين يتخذون الكبرى المساجر كذلك أحيانا إذا ادفنوا أحد الأشخاص الذين لهم كان يبنوا على قابلهم أسجدان يصلون فيه ويقصدون أكلوا ذلك أولئك داخلون في اللعن أفبناء المساجر على الكبور والدفن في الكبور والدفن في المساجر الدهن الكبور يكل ذلك داخلهم في اللعن يقول ابن عباس رضي الله عنهما أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الزائرات الكبور والمتاخذين عليها المساجد والسرد فيحرموا عسراج الكبر ويحرم الدهن في المسجد والبناء وبناء المساجد على القبر لماذا حرم السراج لأن العالمة إذا رأوا هذا القبر طوال الليل عليه هذا السراج اعتقدوا فيه هذا قبر ولي هذا من الأولياء هذا من الأوتاد هذا من العهد يقول ذلك إلى أن يعظموه بإبادته أو ما أشبه ذلك هذا هو السبب أنه عن الإسرات هذه على أنزائرات الكبور مرويا عن ثلاثة من الصحابة المتأخرون كثير منهم ينفجعوا ببعض النساء التي في بكثير من البلاد أتات إلى الكبور أطعنوا ذي هذه الحديث حتى لم يصحفوا إلا حديثا بلا فضل الله زوارات الكبور فقالوا أدللنا بأنه يجب أن تزور الكبور مرةً في السنة أو مرتين وإنما نهي عن الإكتر يؤصد فيه أنه إلى فرق من زائرة وزوارات كذلك المتأخذين على المساجد التكاثرت أيضا الحديث بذلك وأما السرج أفجأ هذا الحديث بعض المتأخرين لم يصححوا كلمة السرج أكل ألباني وغيره ولكن الصحيح أنه ثابت أكرر ذلك يتبع في كل مكان يحرم أيضا الدافن في ملك الناس أن يأتي إلى أرض منذوكة ويدفن فيها فإن ذلك دفن بغير إذن في ملتين من لك في أرض من لك يجوز لصاحبها نبسه نبسه هذا الكبر الذي دهن في أرض يملكها إلا أنه يكره يقال لصاحب الأرض أن أن ذلك صدقه على هذا الميت وأهله ترخص له أن يبقى وإما أن تأخذ قيمة قيمة هذا الكبر الذي قد كد يكون قدر أكل من متر أرضا ونحو متر ونصف طولا وإلا إذا أصره وقال إنه بوسط ملكي إذا له أن يرجمهم أي مشور أذكر النحي كم من الأحكام أن الدهنة في الصهراء البعيدة عن البلد أفضل أكان النبي صلى الله عليه وسلم يدفن أصحابه بالبقية ولم تدر الصحابة التابعون من بعدهم يقبرونه الصحاري البقيء الذي هو الآن مكبرة في المدينة كان خارج البلد يمكن بينه وبين المسجد أكثر أكثر من ستمائة متر ولكن مع كثرة البناء والتساء البلد أصلح بوسط البلد هكذا وإلا فالأصل أن يدفن بعيدا خارج البيوت وإذا اضطروا الاتتاع البلد فلابد أن القبرة تسور أن تجعل المكبرة بين أربعة أسوار من كل جهة سور منية هذا هو الأصل يساعد الآن أن البقيع المتصور من الجهات كلها وكذلك الكبور التي في البلاد الأخرى عليهم أن يحفظوا تلك الكبور وأن يسوروها والأولاء أن يبعدوا المكبرة ويجعلوها الجهات البعيدة التي يغلب على الظن أن الناس لا يصلوا نائع في العمراء هل تكلم بعد ذلك على المرأة الحامل إذا ماتت وفي في بطنها حامل هل يجد شقه اذاهني على اخراج ذلك الحمل وقال ريشا اهلي انه نسمه حي من منع ذلك اثرهم وكانوا اهل لها حرمه اذا ماتت الاحترام اذا حرمتها هتكم وتاتكم لأجل إبقى إحياته متوهمة إحيات ذلك الجنيد إليس تقينية إذلك إلا يجوز أن يستكى الحي لأجل إحياتك الميت لأجل إحياته متوهمة إذلا يسكب ابنها إجاء في ذلك هديه النعيشة عند بن أمي ان ذا ابي داوود ابن ماجه ان المساله ان ابي صلى الله عليه وسلم قال يا كاسر ابن المعيسيك كاسر الحي فمروا اياكن كاسر حي قال انه لا قصاص فيه كاسر ابن الحي فيه قصاص اذا طلب ذلك المتدا عليه لذلك جعله الإثم أي أنه يأثم يكاثر أبن الميت قد يقولون إنها ليس به كاثر أبن يشك بطنها ويشك ويخرج ذلك الطبيع الجنين إذا تيقن أنه حي وأنه يمكن أن يعيش والله ما هم يا كون الا يا شك وانا افشن اتدخل المراه الجليئه ينهى الرحم وتخرجه ان الرحم ادخر يخرج النساء امن ترجع حياته اذا اريدها يعني انها تحمل اركهه وانفتحت المخارج إما رغم ياده الأزمنة ما يسمى الأملية الكيصرية التي يشك بطن الحامل إذا تعثرت ولادتها بعد أن يخشفوا عليها بنشعة ويتحققوا أن ذلك الجنين حي وأن حياته مستقرة فإذا ماتت هذه المرأة قد تموت حالة الولادة فبهذه الحال إذا عرف بأنه حي إجازة العملية القيصرية إذا كان له ستة أشهر أو سبعة أو ثمانية أو يغلب على الظناء حياته فالأكثر أولا قالوا لا يشك بطنها ولكن يخرج مع الفرد وإن عرف حياته وكان إخراجهما برحم به أن يشكه أو يخشى عليه إجازة هذه يشك البطن لأنه حي ويشك والمرأة ميتة أما إذا لم يفعل وتعذر إخراجه فإنه لا تدهن المرأة حتى يموت في بطنها إذا تعذر لا تدهن حتى يموت إذلك الحمل لأنه لا يزال محترما أما إذا خرج رأسه لو قدر مثلا أنه خرج رأسه وماتت قبل أي تكامل فإن استطعب أن يجتربه برأسه أو بيده وإلا شك أبا أبو الرحيم إلى أن يخرج لأنهم تأقنوا حياته أو كذلك خرج مع رجله وصار أه تهرك أبعد ماتت قال رحمه الله فصل في أحكام المصاب والتعزية تصن تسن تعزية المسلم لحديث عمر بن حزم رضي الله تعالى عنه مرفوع ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الجنة رواه بن ماجة وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوع من عز مصابا فله مثل وأجره رواه بن ماجة والترمذي وقال غريب إلى ثلاثة أيام بلياليهم لأنها مدة الإحداد المطلق قال المجد رحمه الله إلا إذا كان غائبا فلا بأس بتعزيته إذا حضر فيقال له أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك لأن الغرض الدعاء للمصاب وميته وروا حرب عن زرارة عن ابن أوفى رضي الله تعالى عنه قال عز النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا على ولده فقال آجرك الله وأعظم لك الأجر ويقول هو, ويقول هو استجاب الله دعائك ورحمنا وإياك رد به الإمام أحمد رحمه الله فكذا التازية اعتاسلية لأهل الميت وحسن لهم على الصبر وذلك لأنه نزل به مصيبة هذه المصيبة لها أثر تألم منها القلوب وتهزن القلوب ولأجل ذلك أقاربهم وأصحابهم وجيرانهم يعزونهم أي يسلونهم أو يعزونهم بميتهم في ذلك هذه الحديث ما من أعزي أخاه بمصيبة إلا ختاء الله عز وجل من هذا الجنة أكد رواه ابن ماجه وإن كان أبي إثنادي مطال ولكنه من أحاديث الفضائف حديث ابن مسعود من أزى مصابا أفعل أفهم يفعل أجره أرواه ابن ماجه التنمية قال غريب فهذه من اكثر غي ابي هذه الانار انه الزلمه ايه المصاب اولاده النيه واخواته واقاربه واصحاره وانا غران هم الذين يحزنون لذلك ويشاؤون يرثوا هذا المصاب فاذا جاء من يسلدهم اعتسلوا وصبروا واحتسبوا فالمعزي يهثهم على الصبر ويبين لهم الأجر اعبي تعالى بشر الصابرين الذين إذا أصابت مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات ربهم ورحمة وأولئك هم المهتد في حسن الصبر ويفسر الصبر على المصيبة بأنه حبس النفس عن الجزاء وحبس اللسان عن التشك وحبس الجوادع عن لطم الخدود وشق الجوب ودعو الجاهلية كما جاءت العبد التي عن ذلك كما يأتي إن شاء الله كذلك أعجر المصاب الأحديث بذلك كثيرة بقوله صلى الله عليه وسلم مع المصيبة مثل من تصيبه مصيبة فيقول في إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم جرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خائرا منها إلا أعجره الله وأخلف له خائرا منها ذكر أن التعذية إلى ثلاثة أيام بليالها ويقول إنها مدة الإحداث المطلق يعني أنه يجوز للمرأة الإحداث على أبيها ثلاثة أيام وعلى أخيها وعلى ابنها يسمى إحداداً مطلقاً أفل عجل ذلك كان التعذية إلى ثلاثة أيام يقول المجد بن تيمية رحمه الله إذا كان غائبا إذا كان أحد الأخار بأحد الأحباب غائبا فإنه يعزي إذا حضر ولو بعد أسبوع ولو بعد شهر وقديما أما كانت هناك مكالمات هاتفية فلا يكون هناك تلدية لنا بالمقابلة ولعل الصواب أنها تجز التعزية بعد الثلاث لأنها تفلية ولأنها غار الفزن قد تبقى قد يبقى أهله مهزونين أسبوعاً عشرة أيام عشرين يوماً شهراً فلا بس إذا ألمت ولو بعد شهر أو نصف شهر أنك تعزيهم وتدعو لميتهم فإنهم يفرحون بذلك ويكون لك على ذلك ألف التعذية أن يقول أظن الله عجرك وأهسن عزاءك وغفر لميتك هذه دعوة للمصاب بالأجر على المصيبة وكذلك وكذلك على الصبر والتحمد والعزاء هو السلوى عزاءك يعني مصيبتك ودعاء أيضا للميد الغرض الدعاء للمصار والدعاء لميته ذكر حرب عن صلى عليه وسلم الزم رجل على ولده فقال آجرت الله وأعظم لك الأجر دعاء له بالأجر هكذا لك المصاب يقول استجاب الله دعائك ورهما وعياك هكذا يقول الإمام أحمد ولهم وله أن يدعوا بما تعسر من الأدية وكذلك من الإزام أرؤي أنه لما يتوفي النبي صلى الله عليه وسلم أعجاءة التعذية إن في الله عزاء من كل هالك ودركان من كل فائد وخلفان ان كل اذاه افه بالله شيء قوي واياه فرجو اذا ان المصاب من حرم السواف ان اذا هذه تاسئه ان تاسئ الاثن لاهل الميت والاصل اعز وافضل ان اشتغال بالدعاء ان يدعو للميت كما يدعون له بالصلاة عليه كذلك عيث يقولون غفر الله لميتكم ورحمه وتقبله وضع عثل في الأجر وما أشبه ذلك أو يقولون أخلف الله عليكم أعذي المصيبة أصلح الله بيكم أصلح الله عاقبة يعني از ري اس اون بعد هكذا تكون التزيه ترسليه اينك الله هو الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله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 كذا الله واكذا صلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله أما بعد قال الإمام بن عبد القوي رحمه الله تعالى في منظومته فصل في صلة الأرحام وبر الوالدين والتعديل بين الأولاد قال رحمه الله وكن واصل الأرحام حتى لكاشح توفر في عمر ورزق وتسعدي ولا تقطع الأرحام إن قطيعة لذي رحم كبرى من الله تبعدي ولا تغش قوما رحمة الله فيهم سوى قاطع قد جاء ذا بتوعدي ويحسن تحسين لخلق وصحبة ولا فيما للوالد المتأكدي ولو كان ذا كفر وأوجب طوعه سوى في حرام أو لأمر مؤكد كتطلاب علم لا يضره ما به وتطليق زوجات برأي مجرد وأحسن إلى أصحابه بعد موته ونفذ وصايا منه في حسن معهدي واكرمه باستغفارك واكرمه باستغفارك ان كنت باررا فهذا بقايا بره المتعودي بقايا بره المتعودي وواجب التعديل بين بنيه في العطيه كالميراث من كل معتدل وام مع الاولاد مثل ابيهم عليها احتم التعديل في القسم ترشدي وما الاب في تخصيصه بعض والبه لقصد صحيح آثما بل ليحمدي وليس مباحا عود مهد هدية وإن لم يثب أواهب متجريدي فوى الأبي في الأولى وجد بأبعدي وأم بوجه خرجوه مجودي <تصفيق> يتعلق هذا الفصل أبي صلاح الأرحام الوالدين والتسوية بأطايا الأولاد وكلها مما دلت الأدلة الكثيرة على وجوبها وقد تكلم العلماء على ذلك وهكذا عظى عجاءة الأحاديث والآيات القرآنية في بيان صلة الأرحم وتحرين قطعها ان كان بعضهم يصيب بعض اقاربه كان ايها سوقه في اشر رحم فاني وجهتك ابي اشر رحم ملعون في ثلاث من سور القران اف البقره كي ورعدي محمد اف البقره قول الله تعالى الذين ينقود لمهدى الله بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله بها يوصل ويفسدون في الأرض الذي أمر الله بها يوصل هو الرحم كذلك في سورة الرئي الذين ينقود إلى الله بعد ميثاقه ويقطعون من أمر الله بها يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار في سورة محمد فهل أسيتم إن تولعتم أن ترسدوه الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصنهم وأعمى أبصارهم وهذا وعيد شديد وقد أمر الله تعالى بصنة الأرحام ابي كلده تعالوا اهل الارحام بعضهم اولى ببعض وكذلك ابي ايسا اي كلده هو حقا وسمعت ان النبي صلى الله عليه وسلم اذكر الرحم قال اننا قد الله الخالق قامت الرحم يا قاتل هذا مكامل عائلي بك من القطيع يا قاتل ما اثر ظن من وصلتي وعاق طعن قطعتي كانت ولا يا رب وفي حديث اخر الرحيم قلت اتئ قبل من وقت من وصلني وصله الله انقطع عني كفء فراء الرحمن اي الاثارت من قبل الاب ومن قبل الام الاخوات والاخوات وابناءهما بناتهم وابناء ابناء امه اتخذ ذلك الاحمام وابناء والامات وأبنائهم كذلك ايضا ان اخواله و... واخانات وعنادهم اولى اولادهم اولى بعضهم الى خمسه اجداد او إلى اربعه احسن ادى القربه اعلن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بني عاشم يجعلهم من ذو الكردة يجعلهم من أهل يستهى من ذو الكردة في قوله تعرف أن الله خمس أول فسول يولد الكردة فأعطى مثلا إخوته وأعمامه أولاد عبد المطلب وكذلك اولاده ايه هاشم الا وهو ابو عبد المطلب اخو نونه اخوه وابوه وجده وجد اميه ومع ذلك كان يصل ايضا اقاربه من جهه الام وكذلك ايضا بعض اقاربه الذين في الجد الرابع والخامس اعتبت عنه صلى الله عليه وسلم قال مرة إن أهل أبي هلان إليسوا لي بأوليا إنما ولي الله وصالح المؤمنين ولكن لهم رحم استعبوا لها ببلالها وقبله أرسلة الرحمك المؤكد قال صلى الله عليه وسلم من أحب أن يمسط له في رزقه وينسع له في أثره فلي أرسل ظاحمه فجعل هذه فائدة نظمة لسلة الرحم وكذلك عظا أنكر على من قطع الرحم جاءه رجلا فقال إن لي أقارب أصلهم ويقطعوني وأحسنوا إليهم ويسيئون إلي فقال إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المال ولا يزال معك أمن الله معين ما دمت على ذلك أو كما قال هكذا. ما فيقول النظم وكن راسل الأرحام حتى لكاشه الكاشه هو الكاطع لو أنك ريبا لك كاطع فإنك تصل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأخلاق قال أن من كاطعك وتعطي من هرمك وتعفو عم ظلمك إذا أساء إليك وأغلظ لك مثلا وهجرك وقطعك ورآك تعفو عنا ورآك تعطيه وتتجاوز عنا وتتسامح عنا فإنه يعود إلى نفسه ويقوله ان الذي اخطات أنا اخطاء هذه قد افعنها كان انما اخطات اي شيء انه اندم ويرحش بنفسه ويرجع اليك وياعتذر اعاده من عشر اتو اكثر من عمرن ورزق او دليل ذلك هذا الجهل الذي ذكرنا من أحب أن له برفته وينسأ له في أثنه عفال يصع هذا معنى توفر في عمر عمرك يبارك فيه ولكن عمرك قصيرا يكون مفيدا ينسأ له بأثنه ورزق يبسط له في نسته ويسعد يكون من أهل السعادة ولا تقطع الأرحام إن قطيعة الذي رحم كبرى من الله تبعد أي لا تقطع الرحم فإن قطيعة الرحم من الكبائر التي تبعد عن الله تعالى إذكرنا ما جاء في الكرآن ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل واذا كان من قوله بالرحم من قطعها قطعته من قطعني قطعه الله وكذلك كان الصحابة يحذر من قطعة الرحم جاء بهديث ألا يدخل الجنة قاطع رحم وذكر أن أبا هرائرة مرة يدخل في بيت ورأى به بي شابا قاطعا للرحم فقال اخرج والله لا يؤوني وإيكسر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم فأمر بطرده ولما أحدث رجل أحدث رجل بهذا الحديث قام شاب في المجلس ثم رجع إلى أن ذهب قال كنت قد مع خالة لي فخشيت أن لا أرحم فذهبت فصالحتها اتأثر مني هذه الموعظه اسمنا يقول فلا تخشوا فلاتخشاكم رحمه الله بهم اي سوا قاطعن اكد جاء عذابي توعدي عندي ان في اتسف ابي خريضه لا تخشوا رحمه الله اذا كان فيهم اخاط رحم أقد هوا بينهم جاء ذلك بالوعيد لا تنزل الرحمة على قاطع رحم لا تنزل الرحمة على قوميهم قاطع رحم ويحسن تحسين لخلق وصحبة يقول يحسن على المسلم ان ير حسن خلقه احسن الخلق شيء هيين واجن طلي يكون وكلامه لين اتى اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان محاسن الاخلاق من صفات اهل الايمان الذي ير خلقه اذ أن عائشة قالت يا رسول الله المرأة تتزوج عددا من الرجال ثم تدخل الجنة ويدخلون معها أيهم يكون زوجها فقال تختار أهسنهم خلقا ثم قال يا عائشة كاد حسن الخلق أن يذهب بخير الدنيا والآخرة وجاءت هذه كثيرة لا نطير بها أبي حسن الخلق يحسن تهتين لخلق وكذلك تهتين الصحبة تهتين الصحبة لمن تصحب إذا صحبت فإنك تصحب الخيار تصحب قوما من خيار الناس وصاحب إذا صاحبتكم من خيارهم وإذا صاحبتهم فأحسن الصحبة يعني أحسن الأخلاق معهم كذلك يقول للوالد يجب أن تحسن صحبة الوالدين أحسن صحبتك لوالديك حتى ولو كانوا عصاه ولو كانوا كفارا ألمنا أمر الله تعالى عبر الإسان إلى الوالدين قال تعالى ورصينا الإنسان بوالدين يعني أن يحسن إليهما حملته أمه وهنا على وهم وفصاله بعامين يعني تربيةه بعامين ثم قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا أي ولو كان كافريني أهسن صحبتهما وفي هذه بنت أبي بكر قالت قدمت إلي أمي وهي مشركه فقلت يا رسول الله ان امي قد مت الى اليه وهي مشركه اذهب افصلها قال نعم ارسلي امك يعني اتصلنها بسله ابي اصيصا او هديهات انا حول ذلك فلولا رجائي كبير ان يرسلوا صحبتهم أكرم الله تعالى ذلك بكونه بالوالدين استانا ما بلغنا عند الكبر ادروا ما وكل اهما الى اخر الايه يقول وانا اخشانه ذا كفر واوجب طاعته يعني اوجب الله تعالى صيلته الا ان لا يصار في المعصية. فإن جاهدك ألا تخيرك بما ليس لك به المثال فلا تطعهما أوجب طوعه أو سوى في حرق ألا تطعه إذا دعاك إلى كفر ولا إذا دعاك إلى مصير ولا إذا دعاك لآه ترك أمر مؤكد إذا دعاك لأمر فيه فائدة فإنك تطيعه إذا أمرك بتطلاب العلم هكذا فإذا دعى أو أمر ولده بأن يتعلم فإن عليه أن يطيعه لأن هذا طاعة أما إذا نهاه عن طلب العلم الواجب او نهاه عن صحبة الأخيار أو أمره بصحبة العشرار أو أمره بناصية أو كذلك أمره بطلاق زوجته التي هو صالح معها وهي صالحة معها فحنا لا, لا يجب عليه الا اذا كان هناك اسباب اشهد قصتي انا يا كل عبد الله كانت عندي زوجة احبها احبها بشكل جيد وانا اراها فخان فلكها عندما قلت اني أحبها. فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال طلقه ان راه بها اي صالح زوجته اجاء الامام احمد جاء رجل عليه علامه الصلاه وقال ان ابي يامرني ان اطلق امراه اي اذا قال ان فقال انا ترى ابنه هو ارا حتى يكون أبوك مثل عمر عرف أن أباه ما طلقها نصحا دينيا أفل إذارك قال لا تطعه هذا معنى تطريق زوجات برأيهم مجرد يعني بحسد أو ببغض أو نحو إذارك بدون سبب وأهس إلى أصحابه بعد موته اذكر أن عبد الله بن عمر كان مرة يمشي في سفر وكان معه عمامة قد وضعها على رأس يستظل بها ومعه حمار يركبه يعتقب عليه فلقي رجله الطريق اعرب هذا خان الا فلان قال بلا فعند ذلك نزل عن السيناريو كان اخذه ونزل الامامه اخى رفضها اعرب بدوي فقال باظهم يا ابو عبد الرحمن انها اولى الا رفض يا من هذا اعطيت هذا الحنار الذي انت عليه هذه الإمامة التي تستضلها فقال إن أبا هذا كان وداً لعمر وإني سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيك يعني أن تصل أهل ود أبيك يعني الذين يودهم أبوك ويرحم بوه و يرحم بوه اذا ان ذلك من صله ابيك اخذ احسن الى اصابه الامه موته ونفذ وصاياه وصايا منه في حسن معهدي جاء رجنا قال يا رسول الله هر بقيه من بري ابوي بعد موت ما شيء اذره ما به قال نعم ان سازي وصيتهما الصلاه عليهما الاستغفار لهما صله الرحم التي لا توصل الا بهما هذه من اكوكهما بعد موتهم ارسلات الدعاء ارسل عليه لنا دعاء الاستغفار لهنا اجعل رحماتنا الغفر انثار الوصايا اذا كان قد اوصى بوصيه اقشفه مسجد كهنا اذا كان له وصيه كما ان كتبه الرحم يعني الاخارب التي واسطتك بينهم وبينهم اذكر للارشه ان من فات بعد الموت يقول وأكرم وأكرمه باستغفارك إن كنت بارغا هذا معنى قوله هي والاستغفار لهما أكرم أباك بعد موته أن تتغذر له إذا كنت برا فهذا بقايا بره المتعود هذا بقايا بره المتعود أنت أما يتعلقوا بصنة الأرهام وابن الوالدين ذكر بعد ذلك التعديل بين العولاد يقول وواجب التعديل بين ابنه في العطية كالمراض من كل محتدي في حديث النعمان بن بشير أن أباه أعطاه عطية فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال هل أكتب ولد غير هذا قال نعم هل قال لا قال اتكوا الله وأعجلوا بين أولادكم أتحب أن يكون لك في البدء سوا أمره أن يسوي بينهم بالعطية أو في منعها هكذا لانه يحب ان يكونوا جميعا برا بعض اي يكونوا راكبوا المرضي سوا اتحب ان يكونوا راكبوا المرضي فيهم كالميراث ان الذكر مثل حظ الانثيين لأن هذه انقسم الله تعالى وهي اعدل القسم افعل يقول في العصيه في الميراث من كل محتد يعني من كل ما يملك وأم مع الأولاد مثل أبيهم الأم إذا أطيتهم فإنها أيضا تسوي بين أولادها تعطي ذكر السهمين والأنها سهمهم عليها احتمال تعديل في القسم في العطية ترخل ولما ابوه هيت خصص باغي وندهي انك اصلا صحيح اذن ابل اليوسفندي اذا خصص بعض اولادي لسبب ولك اصلا صحيح ام ليس عليه اذن ذكروا لذلك اذا صار له ذلك ام هله مثلا امط له أن يعطيه إذا رأاه بكيرا هل له أن يزيده إذا رأاه مثلا متمرغ لطلب العلم والبقية الدنيويون هل له أن يشجعه ويطيه كذلك إذا رأاه طائعا إذا رأاه مهتديا مطيعا صالحا والآخرون عصاه هل له أن يزيده e siu biiya enna ha مقصد صالح we he heta e la wala وليس ba he aw numzen had لم wa bi a waa he man ootajarredey siwalal abehil aula wa je den bi abead wanun وعلى ذي ذلك يا حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لواحد أو أن يرجع في هبته الا يهل اهل الذي هو احبن اولي مهدن ان يرضع في حبته الاب حين يهب لولده وقال العائد في هبته اخرج ان قلبي ارجى ان هو حكى يا اخ لو قائعه يعني انه يخرج من بطنه ان ابوه يجوز له اذا اتى ولده ان يرجع في هديته ويقول انا اديت لك اديال الارض وانا مرتجع اليها اديت لك ادي البعيد هذه السيارة أنا أرجع فيها يعجوز أكذلك الجد لأنه أب أكذلك الأم أيضا لأنها أهد الأبوين فهؤلاء يعجوز لهم أرجع في الهدية أما الإخوة والأمام والأكارب فمن أهدى هدية فلا له أن يرجع فيها أن نكتفي بهذا إسرائيل يقول أن يجيب تغطية الكبور بسكف نحوه خوف من المطار الغذي الأصل أن الكبور تكون فارزة لم يكن يسكفونها يمكن في بعض البلاد أن يخشى أن السيول تأتيت يمكن يقول هل يجب الرسول التعذية جائز يجب أن يجتمع أولاد الميت بيت لهم؟ اماني في بيت لأجل أن يقصدهم أمن يعزيهم إذا كانت التعذية السنة وبها عجر لأنه قد يشق عليه أن يتتبعهم بأماكن متبائدة يقول هل البلاب علامة أه أه وما مستت في النار لأنه صحيح أن البلاط لا يجهج أيضا أجعله على الكبور لأنه مستت في النار لا في اللحظة ولا في ظاهر يقول من شارب الخمر لأن تقبل له صلاة نربعين وما ذكر له أنه صحيح ذكر بعضهم أنه معلول يقول شارب الخمر إذا أفاق من سكر إلا تقبل له صلاة أربعين يوما إن يقول إلا يمنعه ذلك من عندها الصلاة بل يلزمه أن يصلي ولا يترك الصلاة إلا أن الله تعال أن عليه وإذا ترى إذا نضت الأربعون هل أنا أقول له في عيد الصلاة أهل كأذتي قد سلها الحديث موجود في جامعة الوصول وغيرها يقول دي زوجة غضبت أنا وعيالها وعيا وطلبت مني الطلاق غضبت وطلبت الطلاق قلت لها أنت طالق وما ادري ماذا افعل هذا الحال ايا كان في الطلاق لانك اوقعت الطلاق كانت هذه اول مره عليك ان ترادئها يكون خائفا الجامع بين هذه ياتي يوم القيامه اقوى امن اقوى امن ابي حسنات كان فالجبال قال من اذا خرب النصارى بالله انتاكوها اي صحيح ان اولئمه تساهلنا من نظر الله تعالى ولكن اذا وقع احد في الذنب اف انه يستهتر واته وستر وان كان انهن بس يقول اهل امن الله اهل الامثله لهم صله ولكن ليس افخاذ صلات من النسب اسئله في الشبكه يكون فعل الواجب في صلاه الجنازه اتسليم تسليمتان ارواح يؤتس رهن هو الركن انا سلمت انت الانخر الي انت والان بالبر هذا رجلن يهفر الكمور ويشترط على الميت أن يدفن مع الميت الأشياء التي غسل بها لا يجوز يعني كأنه يقول أدفن معه هذه الأشياء التي غسلته بها يعني الأشياء الأشياء أن يدفن معه مثلا التي غسله بها ال الأدوات ادلعت الاناء التي يصلون بها لان لا نعرف اسم اهما ايكون مر من مذهب الحنابيه او ان الطواف حول الكبر مكروه اي شيء يخرج عن ذلك ونجره عباده واشركن هذا وقع لم يسموا التوحيد اياك صدوا بالكرهه كرهه لأن الكراهة تنقسم إلى كراهة التنبيه وكراهة التحريق يقول حديث زائرات الكبر مختلف فيه من أما يجاوز زيارة النساء من من يقول إن هناك شروط أن تكون قادرتنا أن, أن تمارك نفسها القول الراجحة مننا ولألاه يأتينا إن شاء الله في الدرس العاتي يقول ما السلام علي الكبر إن أمرنا بالمكبر يعني نكله. ا سنن فن اكثر شاء الله ا رد سؤالاتي يقول اذا جاء سنور قبر مستمره كلما كل مت احدهم ياتي لا ينكر على ذلك يعني انا اذا الناس ويركوا اولوهم يقول اذا ابى صوت مرثيا الكبر بعد ما وعظوا الناس يامنون الدعاء بصوت مرتفع الأولى أنهم بعد الخبر بعد الدفن يدعون الشران يدعون له بالثبات بأنه الآن يسأل ما حكم ساتر الرجل بالإطاءة عند موت يعانى عين الناس مع أنه موجود عورة ظاهرة وأيضا مع أنه مكفى وضع على الناس يوضع عليه ستارة يضع عليه رداء أو مشلح أو نحو ذلك لا بأس بذلك اعتاد الناس التلا أن يبرغ للناس شيء من جسده ولو أنه مكفأ يقول شخص دخل الناس يترك استفر بالنية الكفر عندما دخلوا الجديد يصلوا دخل يصل معهم في الصلاة الجماعة أكملوا وهم يكثروا بعد الركعة الثانية جلسا للتشاهد انتظر أن, أن انتهوا ثم سلم معهم مع الان أن هذا الصلاة كان في العشاء يعني لأذي الحال أن يتم معهم ونسلم مع المكنين الذين معه الإتمام يقول هل يصح الزواج الشرعي للشيخ الكبير من البكر عائلة البعض يستنفر ذلك الامان من ذلك عذا تراغ ولو كان كبيرا يقول إذا أتيت الصلاة تأخيره وعجبت الإمام مثلا ساجدا وأمام الشخص لم يسجد يعني أقول أكبر وأسجد ولا تعدها شيئا والله أعلم وصلى الله على محن